مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا وضح نيتي شي عي وانت اس انا بشي عيتي مني الحسين فخر تربيتي مني الحسين فخر تربيتي دمي للطوب سو بغيت نسيتي دمي للطوب سو بغيت نسيتي عندي فصات صوتي بس مات عندي فصات صوتي جين لتماي علي ماعفر هذاك الترار هذاك علي, علي ب علي علي علي علي علي علي, علي, علي علي علي علي علي علي تحني لاعياد عزف موال عجبل الليل يضيعه هلاله عجبل الليل يضيعه هلاله تقصر القاع كلشين ظلاله تقصر القاع كلشين ظلاله تحنين بحول يدي الاسول فراش فرش هذا التراب This is Karram, I'll tell you, Ali, you can see علي Ali, Ali Mawla Ali, Ali Mawla Ali, Ali Mawla Ali, Ali Mawla يا على المعلومة خويال الجيال بخره اليوم مجتبى يطبع كتب علومه مجتبى يطبع كتب علومه جن محمد كمال رسومه جن محمد كمال رسومه بالميادين سود ابو حسين بالميادين أبو حسين حسن مصطفى هذا كرب يا ذكرى حلل كل علي بكفوفه مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي مولا سي انت سالف فنونه بيها مله وعين اسمه جنونه يحجي باللي سواد عيونه يحجي باللي سواد عيونه هبط جبال شموكمتون هبط جبال شموكمتون هايدي شوب كان حسين دحام تم التسجيل في استديوهات الثقلين الاسلاميه في الديواني مولى علي علي مولى علي باصه عندي العهود تظهرن براسي فنوت الشال حماس عندي العهود تظهرن براسي فخر ابو فخر عباس فخر ابو فخر عباس دم قلبك علي هو باصه دم قلبك علي هو باصه دم تنادي جوع عني بالخاصل ساحه هذا عباس ساحه الناس هذا هذا كرر علي بكفوفه مولى علي علي, علي, علي, علي, علي والتوزيع الفني محمود الشمري واحمد الشيباني مولى علي علي مولى علي الحسيني علي ابو سماء